بسم الله الرحمن الرحیم حمیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحكیم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون كل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرون خلقوا من الأرض أم لهم سر كل في السماوات؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارا من علم إن كنتم صادقين ومن أضل من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 كانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون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 وَلَمَا كُنْتُ بِدَعوةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَجْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ شَهِدَ شاهد من بني إسرائيل على مثله فَآمَنَ واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى مما ورحمة وهذا كتاب مصدق لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُصَادِقٌ ظلموا بَيْنَهُ ۗ وَمِنْهُ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِنَّ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء حملته أمه كرهاً، ووضعته كرهاً، وحمله وفصاله ثلاثون سهرا.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 تَرَى الظَّالِمَ وَأَصْلَحَ لِي فِي ذُلِّي يَتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 أستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم كم الدنيا واستمتعت بها فاليوم تجذون عذاب الله بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.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 قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها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 كناكم فيه وجعلنا لهم سمع وابصار وأفيدة فما أهنا عنهم سمعهم فما أهنا عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفيدة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 فَلَوْ نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 كتابا أزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيب المعدز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذو كل عذاب بما كن تكفرون فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجلهم كأنهم يوم يرموا ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون